إجازي أنا يبلع عندك صيح يا مهجة مهجتي وحشاي أني العمّة يا روحي وين راعت ضحكتك وياي مثل أمك أني ربيت يا ابن لأنسيت ارباى رادت تحمل العما وظل الطفل بمكانه اجت تختي الحبيبه صيح يا عبد الله ادي سكنا تعال بحضني مثل اولي اسكت من نكل وتعالي نروح للمظلوم نخفف كل حزن عنا عبد الله مرد جواب وردت عنا حزنان بعد من يحاول بالرضي لما انشاف الأخم هالحال الأكبر نزل عن مهرر بس تسامحني على هالشطرة وقسام عالطفيل بالمختار والكرار والزهرة وبالمحسين وبالأضلاع وبالعصرة وبالرفزة وبالعصرة أعيدة أعيدة إلى نها من شاف الأخ بهالحال الأكبر نزل على المهراء وقسم على الطفل بالكرار والمختار والزهراء وبالمحسين وبالأضلاع وبالرفسة وبالأسرة عبد الله سكاة وحشية على الضجات نسوان ها ويلي ويلي نزل عباس من مهران يريد المشكله يحلها يقول يا ربي حسين انا هاي السفره كاب بالهيت تعال اولاد خاف عداد الهجمت اجد دلع عبد الله الصمد والعلى من موقف حيران بعد عبا اشراح حسين يتوجه لعند ابنه اقرب ثغره الطاهر وهمس له في اذنه شلون اقنع الرضيع ايش قال يقله عمك المحسن ينطرك يا ابلي وبعد والزهراء يا الروح حق شوفتك والهانه يقله يا ابني عبد الله اريدك يا ابن عبد الله اتماثل محسن ابن امي وتتوسد على صدري وانا بحر الثرى مرمي وبعد ما تدوس صدر وبعد ما الصدر الخي جسمك بالثر و جسمك و دمك يقبل البارئ و يغمرنا برضوان